فربطنا على قلوبهم إذ قَامُوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم تتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بس القان بعيد فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وَإِذْ تَسَنَّمْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَإِلَيْهِ يُنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا 119. وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من 119. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم وهم رقود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 ثم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق صمد هو اليتلطف وَلَا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يردوكم أو يعيدوكم في بلتهم ولن تفلحو إذا أفادا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادثهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. وَأَلْمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّعٌ لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداء والعشى يريدون وجهه.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 وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَلْمُهُ لِيَشْوِي الْوَجْهُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا قضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك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 إِذ تَلَجَّنَتَيْنِ آتَتْ أكلها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا منكما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو غالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن 124. قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 125. قال له صاحبه وهو يحاوره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 يَنِخَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَايِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمن فقفيك وهي قاوية على عوشج ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا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 وَالْضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايَةِ فَأَقْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَقْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شِمَانٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ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 أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق 119. السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين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 يجاهم الهدى ويستغفر ربهم ويستغفر ربه إذا أتىهم سنة الأولين أو يئهم العذاب قبلا. وَمَا نُؤْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُذْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هدوى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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَعْنِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فِي بَحْرِ سَرَبَ فلما جوزا قال لفتاه آتى لغدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا الصباح. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصغرة فإني نسيت الثوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في بحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا 114. وعلمناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 115. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا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 قال فإن اتبعتني فلا تستلي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى 124. إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 125. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نشيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس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 تطعماء لها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا في جدار يريد ان يقذف اقامه قال لو شئت اتخذت عليه اجرا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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في مدينة وكان تحته كنز لهما وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَالِحٌ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ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 تأخذ فيهم حسنًا، قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 117. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 118. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي אُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَظْهَرَهُ لَهُ نَقْبًا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وترفنا بعضهم يومئذ يمود في بعض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 117. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالأغسرين أعمالا الذين ضلت عيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا